أمشي على جمر المخاطر حافيا وتثور أشواقي فأكتم ما بيا من أجل ديني قد هجرت دياريا وتركت أهلي في البلاد بواكيا تمشي بني على المخاطر شاكيا وتظل في ساح المعامع راسيا أبني قلبي بالحلي معذبا أبني فهم ما يقص مقاليا أسرى بكل جوانحي أرخصت في درب الجهاد دمائيا أماه قد عز اللقاء تصبري ما كان قلبي يا حبيبة قاسيا ولا إن مضيت إلى الجهاد ما عاد قلبي بعد حزني ساليا لله ضرك يا بني فلا تزل في ضرب ساح المجد تسمو عاليا والجرح في جسد العقيدة داميا ولن تعلمي يا امي انني حينما ولتعلمين لم أكن لك عاصيا ولتعلمي يا أمي أني حينما خالفت أمرك لم أكن لك عاصيا هذا الطريق هو السبيل serena ma kunta yawman ma kunta yawman ya habibi دكدك دك حصون الكفر في أوطاننا دكدك دك حصون الكفر في اوطاننا ورفعوا الحق رفعا ساميا ورف علي والحق رفعا ساميا تدعثر الكلمات حين اصوغها قد حارف وصف الحنين لساني لا زلت اذكروا في الرسالة قولها عد يا بني يا ألا رحمت فؤاديا حطم عروش الظالمين مكبرا وانشر على الآفاق صوت قصيديا وإذا أتت كمن ديار رسالتي يمن بودي كلا تاكل يا عاصيا كيف السبيل الى الرجوع يودينا يا القل فكيف انسى ثريا لا والذي خلق السم لا يرتضيه إبائيا يمّن بوجهك نحو مسجد قدسنا فالقدس يشكو من ظلام داميا واسحق يهود الغدر في جنباته وامسح عن الاسلام عارا قاضيا اخواننا قد قتلوا قد شردوا اخوض طرفي عن هموم متناسيا اقسمت ان ما ان اعيش بعزتي بكرامتي أو أن تدق عظاميا أماه طلقت الحياة ثلاثة وتطلعت نفسي لتسموها عاليا قد عفت دنياي قد عفت دنياي البغيضة بعتها وتركتها لم ألتفت لورائيا سأظل في هذه الحياة مجاهدا سأظل في هذه الحياة مجاهدا وأظل أمضي في طريقي راضيا وأظل أمضي في طريقي راضيا تظل في هذه الحياه مجاهدا مجهدا <تصفيق> وظل امضي في طريق راضيا <تصفيق> واذا رجعت Min ba'ad nassr-in-quad raha f'u-a-di-ya Fas'al tera qabra'n alaihi mhaabata'n Fas'al tera qabra'n alaihi mhaabata'n فَسْكُبْ دَمُوعَ عَلَى الْبَرِّ فَوْقَ رُفَاتِيا وَقْرَأْ عَلَى جُثْمَانِ أُمِّكَ قَوْلَهُ وَقْرَأْ عَلَى جُثْمَانَ أُمِّكَ قَوْلَهُ قرا على جد من امك قوله قد جاء الله قد جاء نصر الله نصرا شافيا والى لقاء والى لقاء ان يا حبيبي نلتقي والى لقاء ان يا حبيبي نلتقي وإلى osen din band, hev студien. الممات هناك Greatestningens is hesitate for alla im Ran بعد الممات هناك عند إلهي